ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراءه عذاب غليظ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 وَأَعِدُّوا الَّذِينَ آمَنُوا عَمَلًا صَالِحًا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا قَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ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 إن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق مما رزقناهم ويُنفق مما رزقناهم سرّا وعلانية من قبل أي يأتي يوم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 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحتب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مُهْتِيعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرْسَلُ إلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخْرَنَا إلى أجل قريبٌ جِبْ دعوتك ونتبع رسلِ أَوَلَمْ تَكُونوا أَقْسَمْتُمْ من قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاهِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبِينَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْسَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو اتِقَامٍ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 قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كتبت إن الله سريع الحساب هذا بلاء للناس ولوانذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليعلموا يا رأول الأن